السؤال الأعظم ما السبب في دخول الجنة مما يكون سببا في دخول الجنة كفالة الأيتام كفالة اليتيم من أعظم الذخر الذي يدخره العبد عند رقاء الله جل وعلا قال صلى الله عليه وسلم أنا وكافر اليتيم في الجنة كهاتين وجمع عليه الصلاة والسلام بين أصبعيه السبابة والوسطى وقال صلوات الله وسلام عليك ما في المسند بسند صحيح خير بيوت المسلمين بيت فيه يتيم يحسن إليه وشر بيوت المسلمين بيت فيه يتيم يساء إليه مما يكون سببا في دخول الجنة طاعة الوالدين إلزمهما فثم الجنة وطاعة الوالدة على وجه الخصوص قال من أحق الناس بحسن صحابتي قال أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك كبر الوالدين والصبر على ما يناله الإنسان منهما من أبا خاصة إذا كبرا وأن يوقف الإنسان وقته عليهما يخدمهما في المنشط والمكره ويقوم بشؤونهما ويرعاهما ويغذ طرفا عما يسيئه إليه كل ذلك من أعظم أسباب دخول الجنة والقرب من رب العالمين مما يكتب الله جل وعلا به الجنة ركعتي الوضوء فإن النبي عليه الصلاة والسلام دخل الجنة وكلما دخلها في منام أو يقضة كما في المعراج ورآها سمع صوت نعلي بلال بن رباح رضي الله تعالى عنه فسأل النبي صلى الله عليه وسلم بلالا عن أرجى عمل عمله في الإسلام قال يا رسول الله لا أعلم شيئا أكثر من أنني ما توضأت وضوءا إلا صليت بعده ما شاء الله لي أن أصلي فقال صلى الله عليه وسلم في رواية صحيحة فهذه بهذه أي هذا الجزاء حصلت عليه بهذا العمل كما أن مما تبنى به قصور الجنة وبيوتها أن يحافظ المؤمن على السنن الرواتب قال عليه الصلاة والسلام من صلى لله في يوم وليل ثنتي عشرة ركعة بنى الله جل وعلا له بيتا في الجنة فهذه أيها المؤمنون جم من الأعمال تعددت مشاربها وكثرت مناهلها لأن الله جل وعلا لم يخلق العباد على نسق واحد قال سبحانه قد علم كل ناس مشربه وقال جل وعلا لكل جعلنا شرعة ومنهاجة وقال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ ألا أدلك على أبواب الخير الصوم جنة والصدقة تطفئ الخطية وصلاة الرجل في جوف الليل الآخر ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة يعين جزاء بما كانوا يعملون